آیات شریفه 159 تا 172 از سوره مبارکه آل امران با صدای استاد عبدالرحمن دروی به مدت 14 دقیقه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بما رحمة من الله ذنت له ولن كنت فضى غليظ القلب لن فضوا من عف عنهم واستغفر لهم وشويلهم في الأمر وشويلهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وَإِنْ يَقْدُلْكُمْ فَمَنْ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ I'm أَفَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ اللَّهِ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ma فيهم رسولا من أوفسهم يطلوا عليهم آياته يزكّيهن ويزكّ. ولم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَعُواْ وَبِالْمَعْرُوفِ ۚ موسیقی الذين قالوا لإخوانا ولا تخصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون الله <تصفيق> و. الذين استجابوا لله والرسول من بغض ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر صدق الله العظيم